انظر إلى الأمواج كيف تميلوا وإلى السعادة في الوجوه تزولوا وإلى الرياح تهب مع أحزانها والغدر يذبح أسرة ويطيل وعلى دماؤهم مسكوبة يقوم أين الصارم المسلول هذه هدى تجد الرد مدد اليد وعلى الوجوه ترد ما تسيلو وعلى الوجوه ترد ما أتسه نادت أباها لم يجب نادت هداها حسبته في كنف الرمال يقيلو نادت أبي وجرت إليه بلوعة لكن والدها الحنون قتيل ما والسلام نزيل ما ظن أن رحيله يوما هنا والبحر يهدر والهواء عليل والهواء عليل تلوها ب دائما احقاده الموت يهدا والرصاص رسوله وقعت هدا فوق الرمال حزينه منهفه لم تدركي كيف تقول لم don't كيف how ماذا ترى يا قوم you see? The people we are doing With my eyes The blood of ماتم وعويل وبكل شبر ماتم وعويل